الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إذا يوم الدين أيها الإخوة لقد جعل الله تعالى الإيمان باليوم الآخر شرطا في عقيدة المسلم لسبب بسيط واضح ميسور وهو أن الإنسان الذي لا يعيش وفي ذهنه الهدف الذي يعمل له وفي ذهنه المستقر الذي يصل إليه فإنه ولا شك سيخبط يمينا ويسارا ولن يكون صالحا أبدا أما الإنسان الذي يعرف في عقيدته إلى أي شيء يقصد وإلى أين يتجه وماذا يعامل ومن أين يريد الجزاء إنسان مسدد إنسان لا يظلم أحدا ولا يأخذ حقا لأحد لأنه يريد الله والدار الآخرة ولذلك كان الذين يريدون وجه الله هم وحدهم الذين لا يظلمون الناس لا ينهشون ولا يسرقون ولا يأخذون ولا يغتالون لأنهم يعرفون أنهم يريدون وجه الله عز وجل ونحن في لقائنا الماضي أيها الإخوة وقفنا عند اللحظة التي تنتهي فيها كل الوان الحياة على ظهر الأرض ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وتبقى الحياة الوحيدة التي لا تنتهي الحي الذي لا يموت أبدا ويموت كل من عداه من الخلق إلا من شاء الله ثم يميت الله سبحانه وتعالى من بقي من الملائكة والله سبحانه وتعالى أراد بهذا أن يقول للناس إنه ستأتي لحظة ليست هناك شبهة أن أحدا فيها له سلطان ولا سطوة على الخلق إلا الله سبحانه وتعالى ثم يأذن الله تعالى للقيامة أن تقوم ولذلك حديثنا اليوم يدور حول هذه الكلمة كيف يقيم الله القيامة كيف تقوم القيامة الله تعالى يأمر الملائكة يأمر الملك الموكل بالصور والصور هو البوق أن ينفخ في البوق نفخة ثانية هذه النفخة الثانية ينبه الله بها الخلائق من رقدتهم الله تعالى قال ينفخ في الصور نفخة أولى ينفخ في الصور نفخة ثانية النفخة الأولى صائق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ويقول الله تعالى وإذا القبور بعثرت فيحدث أن إسرافيل ينفخ في الصور فإذا بالأرض تقذف قبورها وإذا القبور بعثرت تلاي القبور تستخرج بشرا الأرض تلقي ما في داخلها وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحبقت وتجد أن هذه القبور بدأت تنشق وتلقي بشرا هذا البشر بمجرد أن يعينوا احداث الكون بهذه الصورة يشعرون بفزع بالغ لأنهم يجدون أن الكون قد تغير يعني السماء التي يعرفونها ينظرون إليها فإذا بالسماء قد فتحت وصارت أبوابا لم تعد سقفا الأرض إن صدعت تنصدع الأرض من الأرض الأولى إلى الأرض السابعة بصدع يشقها شقا وتشقق الأرض تنشق وترجف والله تعالى يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له وبعد قليل ينظر الناس فيما حولهم فيفاجؤون ايه اللي حصل حتى انهم كما ورد في القرآن يصرخون وقد اكتشفوا انهم كانوا يكفرون بشيء تبين لهم انه حق فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا اه هذا ما الرحمن ووعد الم... ما وعد الرحمن وصدق المرسلين ده الرسل طلع صادقين ده ما يعد الرحمن به طلع صحيح لذلك أول, شيء أول شعور يكتسبه من يبعث من القبر أنه يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ينظرون في الكون من حولهم فيجدون أنهم الجبال التي كانوا يرونها قائمة تسيح وتصير سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا أين يذهبون؟ أين يفرون؟ يفرون إلى البحر إذا البحار فجرت وإذا البحار سجرت انفجارات وحرائق إلى أين يذهبون؟ تغيرت الدنيا من حولهم لذلك والحقيقة أنه كما ورد في عن يوم الخروج من القبور إنهم يخرجون وخلي بلك من كلمة فإذا هم قيام ينظرون ليه لأنهم الآن ينظرون بعد شوية صغيرين هتلاقيهم مش متمكنين من النظر ولكن الله تعالى أراد عندما قاموا أن يعينوا صور الفزع منهم ذلك قيام ينظرون وليس عندهم وقت إنهم يعودوا يتفرجوا ثم بسرعة عندهم حشر لذلك قال تعالى يوم يخرج كأناك كثيرا ما يتناولها الدعاء مع أنها موجودة في القرآن وهي اشارات وملامح تبين لك كيف سيكون البعث فمثلا يقول الله تعالى في هذه الساعة وإذا النفوس اللي مبعوث في الهند واللي مبعوث في أمريكا واللي مبعوث في جنوب إفريقيا واللي مبعوث من كل مكان يجمع الله أصناف الناس صنفا صنفا فيجمع الظالمين معا ويجمع اليهود معا ويجمع النصارى معا ويجمع المسلمين معا ويجمع السارقين معا وعباد المال معا والزنات معا يعني يبعث الناس في أصناف ولذلك أنا بعد شوية أقول لكم إن من أفضع وسائل العذاب يوم القيامة تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني يوم كل أناس بإمامه يعني عباد المال ويخرج له من الموقف عشرات الملايين من الناس يسيل لعابهم عليه كالبله والهطلة ويخرج لهم كذا يخرج أناس بما كانوا يعبدونه في الدنيا دي صورة مهينة صورة في منتهى الإهانة أن يخرج كرام الناس الناس المحترمين يخرجوا لعبهم بأسيل وراء شيء وأهل المشهد يرونه لذلك قول الله تعالى وإذا النفوس زوجت معناها أصناف من البشر كل صنف مع صنفه حتى يتجمع كل صنف بصنفه ويتجمعون معا إلى المحشر في هذا الخروج بهذه الصورة وانشقاق الارض الناس يخرجون من القبور حفاتا وميت في اليابان هيجري لغاية ارض الشام لانها ارض المحشر ارض فلسطين وما حولها يجري مرض الشام على رجليه وهو حافي ويعني اتعب سال الله في اللي, اللي اعطى فقير حاجة يلبسها في الشكساه الله يوم الله, الله اللي يعين الناس على مشاكلهم يريحه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إنما يظل يجري كما قلت لك من الصين ومن اليابان حتى أرض الشام ولا يستطيع أن يتوقف ووراءه نار تحشره يعني إيه تحشره؟ يعني توجههم هو أصلا من القبر يمشي مين ولا شمال؟ يروح وراء ولا أدام؟ فهذه النار تجمع الخلائق إلى أرض المحشر الأرض البيضاء النظيفة التي لم يعصى الله تعالى عليها من قبل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار فتكون النتيجة أن الناس ينتبه النقل وهم حفاء قالت عراء عراء يعني وفيهم رجال وفيهم نساء وأجساد ظاهرة وعورات معلنة فقال الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى عورة بعض محدش فاضي وأتذكر عندما وقعت بعض الزلازل في بعض البلاد يعني الزلزال وقع مثلا في مصر والناس لم تكن معتدة على الزلازل من الناس من خرج من بيته بأي صورة هو عليها وكان يجري على السلم وبجواره غيره وما حد فاض ينظر إلى أحد وهذه صورة صورة وجدت وعرفت انه نزل من بيته وهو يرى ان البيت يتصدع تحت اثر الزلزال ويبقى رجل ينزل على على على الدرج على السلم بهذه الصوره والناس بجواره لا ينظرون حتى اذا بات ما انه تحته خلاص بدأ ينظروا الناس الى الناس في يوم القيامه حراه عرى تماما كل الناس وأول من يكسى حلة أول من يلبس ملابس يوم القيامة أول من يكسى حلة خليل الرحمن إبراهيم بدماء الشهداء ومع كل قطرة دم تسال ومع كل جسد طاهر يسقط يزداد تمسكنا بحقنا المسك ومن يكسى حله أول من يلبس ملابس يوم القيامة أول من يكسى حلة خليل الرحمن إبراهيم معناها, إيه؟ معناها أنه يحشر عريانا معناه أن كل الناس تحشر عراه وبعده يكسى النبي صلى الله عليه وسلم بحلة لا يقوم لها أهل السماوات والأرض من عظمتها وفخامتها وجماله إنما يحشرون كما هم حفاه عراه تماما وهذا العري الذي يخرجون به من القبور ويخرجون به من, من الأجداث وينتقلون به إلى آخر الدنيا يخرجون وهم سراع خائفون كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ومش بس إذا النفوس زوجت دا تحصل واقع في منتهى الأهمية في هذه اللحظة أن الناس يرى بعضهم بعضا يشوفوا بعضهم مشيين فإذا نظر بعضهم إلى بعض تبدأ حالة من الفرار من الفرار الولد يقابل أمه يقول لها يا أم الحيني فتقول إليك عني وتفر من ابنها ابنها اللي كانت من خمس دقائق بس من خمس دقائق فقط قبل القيامة ابنها وولدها إنما بمجرد أن نفخ من صف الصور ذهلت كل مرضعة عما أرضعت ووضعت كل ذات حمل حملها وبدأت تفر وتهرب من ابنها تفر وتقول له إليك عني مش فضيالك أنا مش فضي أتكلم معاك سبني فيحدث الفرار ويحدث تزويج النفوس تزويج النفوس ده مسألة خطيرة أن الظالمين يفاجأون بأنواع من الظالمين حوله الناس الظالمين حواليهم لا طغاة الأرض موجودين حواليهم وهو محاصر بطغاة الأرض الكفار محاصرون وتبدأ أيها الإخوة إعلان حالة ال ال الشعور بالكارثة يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون في هذه اللحظة يبدأ مسألة بعثرة القبور تؤدي إلى خروج الناس من قبورهم ولكنهم يعرفون طريقهم لأن النار تحشرهم, تحشرهم وتجمعهم في مكان أنا كما قلت لكم إنه إذا حشر الظالمون والطواغيت معا وفر الناس من بعضهم ورأى الكون يتصدع والسماء تتشقق والبحار تتفجر والأنهار والدنيا تختلف فإن الله يرسل عليهم لونا آخر من ألوان الفزع الشديد الفزع الذي يخلع القلوب أنه يفاجأ أن يده مثلا في فم أسد وأن رجله توشك أن تدخل في فم ثعبان يقول تعالى وإذا الوحوش حشرت تجد السباع الكلب العقور الأسد النمر الثعلب الثعبان الحرباء الحية كل هذا يمشي وراء الإنسان وأبامه عن يمينه وعن شماله وإذا الوحوش حشرت فالإنسان يبقى مش عارف يهرب من مين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ولا من مين من السباع والطير والوحوش ولا النار التي تجري وراءه وتحشره ولا السماء التي يراها تتكسر وتنفطر ولا الشمس يرى الشمس تنطفئ إذا الشمس كورت يرى أن الشمس تنطفئ وتنكدر وتكاد تهرب وأن النجوم انتثرت النجوم انتثرت وتوزعت في كل مكان وبدأت تنطفئ حال يصاب الإنسان بسببها بشيء من الرجفة البالغة ولذلك يعني أريد أن أذكر لكم ما هي الأسماء التي ذكرها القرآن للقيامة الله تعالى سمها الصاعقة سمها الطام الكبرى سمها الصاخة سمها القارعة سمها الواقعة سمها, سمها بأسماء تشعر فيها أنت بعنصر الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزلها وأخرجت الأرض أثقالها ويقول الله تعالى في سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا الإنسان في هذه اللحظة يكتشف يكتشف فجأة أن كل ما كان يكذب به قد وقع وأن هذه التي يراها الآن هي القيامة وأنه يرى الأمر بهذه السورة والله تعالى الذي سيحشرهم عميانا لأنه بعد شوية سترى قال ربي لما حشرتني أعمى يحشرهم عميانا يبدأوا في البداية معهم بأن يقوموا وهم يبصرون كويس جدا ليروا وسائل الرعب والفزع المحيطة بهم وليروا هلع الناس وجريهم وفرار الناس من الناس حتى تتحقق ليه بقى الأعمى من الأول ما فيش مشكلة هو شايف حاجة هو عارف إيه الخطورة إنما من شاهد ما يفزع وما يخيف ثم انطفأ بصره هو مش عارف أنا الآن قدام أسد ولا نمر ولا وائع في مهلكة ولا الأرض بتنصدع ولا رايح فين لذلك أيها الإخوة بمجرد أن يصل الناس إلى الحشر إلى المكان الذي سيحشرون فيه والله ترى عجبا ونسأل الله عز وجل أن يلطف بنا يا رب العالمين والله ترى الناس هناك لا تحملهم أقدامهم يقول الله تعالى ترى كل أمة جاثية كل على الركب عرف أن واحد على ركبتي كل أمة من الأمم تراها جاثية على الركب لا تقوم من على الأرض مش أدرى الأقدام لا تحملها بل تحدث حالة عجيبة غريبة مدهشة هذا شيء سبحان الله ترى قوما انقلبوا على وجوههم ويمشون على وجوههم وخلي بالك انا مش بقول لك يمشون على رؤوسهم يمشون على وجوههم يحشرهم الله تعالى على وجوه ويوم يحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما فقال واحد من الناس قال يا رسول الله كيف كيف يمشون على وجهه قال إن الذي سيرهم على أقدامهم قادر على أن يسيرهم على وجههم وأظنكم تشوفوا معي أحيانا في برامج عالم الحيوان وغيروا بعض أنواع من الحيوانات ويا سبحان الله ربنا يريد أن يورينا صورة من صور هذه الإهانة تشوف بعض ألوان من في برامج الحيوان تلاقي حيوان يمشي يكاد يكون ماشي على دأنه أو ماشي على صدره وآخره مؤخرة مرتفعة ويمشي بطريقة أنت بتتعبله أنت شعر أنه مرهق تعبان فالله تعالى يخليهم ماشيين على وجوههم يحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما دي في موقف الحشر في موقف الاجتماع ليه والله يا إخوة دي عدالة دي عدالة لأن هؤلاء في الدنيا قال الله لهم يا جماعة أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على الصراط المستقيم كل ما تمشيهم على الصراط المستقيم تلاقي يرتدوا ينقلبوا على وجهه تلاقي واحد يشرب الخمر حتى يقع واحد يرفض حتى بعض الوجوه كانت فاجرة الله تعالى يقول عن بعضهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم يلووا رؤوسهم كده يعني مش قادر يحتمل ان يذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام لو رؤوسهم مش راضين يذهبوا يا الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه الوجوه التي ابت ورفضت ان تستسلم لله شيء طبيعي انها تيجي يوم القيامة تحس انها بتتكب على وشها كبة وجوههم في النار انما المسلم كان وضع مختلف المسلم في الدنيا يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما يقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعني يسلم وجهه الله يسلم وجهه لله يوجه وجهه الله المسلم كان حينما يرى المرأة المزدانة تسير في الطريق يغض بصره لأنه يرى أن الوجه أكرم من أن يبارز الله بالمعاصي ويحد البصر إلى حرام حرمه الله وجه المسلم في الدنيا كان يتوضى لا يمكن يفوت وقت صلاة بدون يتوضى حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليتوضأ حتى إن الماء لا ليخرج بذنوبه من تحت أشفار عينيه من تحت الجفن مع المية التي توضى بها تتساقط قطارات الماء وتتساقط ذنوبه ف... تتساقط ذنوبه ف... ف... فيطر من هذه الذنوب المسلم في الدنيا كان يسجد هذا الوجه لله سجد وجهي مش سجد وجهي للذي شق بصره سمعه وبصره فكان الوجه المسلم يسجد في الأرض بين يده الله عز وجل الوجه المسلم كان يسمع في كل يوم من يقول له حي على الفلاح فإذا به يتحول وينظر إلى القبلة ويقول الله أكبر عندك حد تاني عنده وجه لا بد أن يتجه جهة ما في كل يوم خمس مرات المسلم بس هو الذي يوجه وجهه لذلك أكرم هذا الوجه أكرم ليه أكرم أكرم لأنه اختار الكرامة أما الذي عاش حياته في الدنيا يهين وجهه بنفسه يهين وجهه بنفسه وتدعوه إلى الخير فيرفض ويأبى لدرجة أنا ربما تلوت عليكم هذه الآية في لقاء سابق لدرجة أن الله سبحانه وتعالى يقول عنهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر شوف الوجوه وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم شايف الوشوش وش يمتقع مش حايز يستجيب لله ووجه آخر لذلك كان شيء طبيعي إنك لما تجي في يوم الحشر في يوم القيامة تعالوا نتفرج على الوجوه اللهم ضيض وجوهنا يا رب العالمين اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه تعالوا نتصفح الوجوه تبص كده تلاقي وجوه مسودة مسودة فترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة معتمة مضلمة وجوه يقول تعالى عنها وتبص تشوفهم تشوف تبص تلاقي واحد ده أهوت آه كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما كأن ظلمة دخلت في وشه كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما تلاقي وجوهما غبرة وجوهما عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفر الفجرة ناس عندهم عبوس ناس مكتئبين أقول لك حقا أكتر ناس وششهم سخطوا حتى وضع وضعت في ظهورهم على دبورهم يقول تعالى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فتلاقي الوجه تجد وجوه خائفة أقول لك حاجة تانية تجد وجوه أجسام زرقة مزرقة ونحشر المجرمين يومئذ زرقة إيه ده هو ده أشكال الناس يوم الحشر أيها الإخوة نفد الوقت بين أيدينا ولكن على كل حال لعلنا مع اللقاء القادم إن شاء الله نتصفح معا صورة الحشر وصورة الناس يوم القيامة وأين سيكون أهل الكرامة وأين سيضيع أهل الكفران أين سيضيع أهل الكفران لأن يوم الحشر هذا ستحدث قبل أن يحدث أي حساب أي نوع من أنواع الحساب سترى أن الحشر يمايز الناس ويغيرهم وتشعر بالكارثة في مجرد جمع الناس معا في يوم الحشر نسأل الله أن يجعلنا من فزع يومئذ آمنون وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من أن نذكر به وننساه اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته